الإنترنت يشكون ضعف الصوت اللي في الإنترنت متابعين يشكون ضعف الصوت عندنا. جمل. جمل. التصيح. التصيح. جاهد. جاهد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه قال ابن ماجه رحمه الله. باب ما جاء في البناء على الصلاة قال حدثنا يعقوب بن حميد بن ثابت. قال حدثنا عبد الله بن موسى التجميد عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن بن زوبان عن أبي هريرة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وكبر ثم أشار إليهم ومكثوا ثم انطلق فاختسل وكان رأسه يقطع ماءا فصلى بهم فلما انصرف قال إني خريت إليكم جنبا وإني نسيت حتى قمت بالصلاة قال البوصير هذا إسناد صحيح لضعف أسامة وهو الدار قطلي في سننه من طريق أسامة بن زيد به والحديث حسن صحيح قال حددنا محمد بن يحيى قال حددنا الهيدم بن خارية قال حددنا إسماعيل بن عياش عن ابن يوريه عن ابن أبي مريكة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابه خيء أو رحاب أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضع ثم ليفع على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم قال البوصيري هذا إسناد ضعيف لأنه من رواية إسماعيل عن الإجازيين وهي ضعيفة رواه الدارق قطني في سننه من طريق إسماعيل بن عياش ذه ورواه الباقي في سننه الكبرى من طريق داود بن نورجيس عن إسماعيل عن ابن يرعي عن أبيه وعن أبي عن ابن أبي مريكة عن عائشة وله شواهد في مصنف ابن أبي شيبة عن الشعبي والحكم والقاسم والقاسم مسلم وغيرهما ورواه التملي في الجامع من الحديث أبي الدرداء والحديث ضعيف الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من مجموع هذه الأحاديث من حيث المعنى أن من أحدث في صلاته أو نسي حدثه حتى دخل في الصلاة عليه أن ينطرف دخل وهو جنوب أو على حدث أصغر ودخل في الصلاة وتأكد علم بأنه على غير طهارة فلا يجوز له أن يستمر في صلاته أبدا لا فريضة ولا نافلة سواء كان إماما أو معموما أو منفردا وإنما, وإنما يجب عليه أن يخرج من صلاته ويحسن طهارته سواء من الحدث الأكبر أو الأصغر ثم يأتي ويستأنف صلاته. هذا العمل نستند, نستند فيه إلى الأحول والمراد بالأصول التي نستند عليها في مثل هذا هو أن الطهارة الشرق في صحة الصلاة وأن الفصل إذا طال إذا ترك شيء من الصلاة وطال الفصل فلا يصح البنى وإن لم يطل الفصل ولم ينتقض الوضوء كالسهو والمسيان هذا هو الذي فيه البنى أما من أحدث فالذي يظهر لي أنه يستأنف صلاته لضعف هذه الأحاديث التي فيها الأمر بالبناء. ألا ما تفهم؟ نعم. علم بالنجاسة شغلا الصلاة. إذا علم بالنجاسة إذا علم بالنجاسة فرق بين حدث ونجاسة. بنجاسة في بدنه إما في توبه وإما في بدنه. إن كانت في التوب واستطاع أن يتخلص من التوب الذي فيه نجاسة وهو في صلاته وبذي ما يسطر العورة يرني ما فيه النجاسة ويكتفي بما يسطر عورته ويتم صلاته وإن كان في التوب الذي إذا خلعه وتجرد منهم انكشفت عورته فيجب عليه أن يلغي خلاته وأن يذهب ويتمش له ثيابا طاهرة ويعيد صلاته وأما إذا كانت في البدن فينطلق طورا ولا يستمر في صلاته ويزيل النجاس من بدنه أيًا كان نوعها ثم يشتأنف صلاته أيضا وأما إذا أكمل صلاته وعلم بالنجاسة في ثوبه بعد ذلك فصلاته صحيحة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لأصحابه وكان في نعليه قدر فأتاه جبريل في الصلاة فأعلمه بأن في نعليه قدر مجاسة فخلعهما وهو في صلاته وخلع الناس نعالهم أشفيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يدرون ما السبب فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا خلعتم لعالكم قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا قال أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما قذرا فخلعتهم واستمر في صلاةه فهو دليل على أن من انتهى من صلاته. وكان في ثوبه نجس أو في نعليه نجس فإنه يتم فإنه لا يعيد الصلاة ويكتفي بما طلع هذا هو التفصيل في هذه المسألة نعم قال بعض ما جاء في من أحدد الصلاة كيف يتصرف قال حدثنا أعمر بن شبث ابن عبيدة ابن زين قال حدثنا أعمر بن علي المقدمي. أن يشام ابن عن النبي أن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. هاي. قال حدثنا عمر بن سبت بن عبيد بن زيد، قال حدثنا عمر بن علي المقدمي المقدمي، أن يشام ابن عروة عن النبي أن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. إذا صلى أحدكم فأحدا، فليمسك، فليمسك عم على عم ثم ينصيح. ولا البصير، الإجند الثالث ضعيف، استفاقهم على رأي عمر بن طايل، والإجند الأول صحيح، رجاله طال، رأوه إدبان في, في صحيحه أن عمر رضي به، وراه الدار قطني في سننه من صحيح عمر رضي الله أيضا به، وراه ابن خزيمة في صحيحه. لفوا هذا، لفوا هذا الحديث. ولا إذا صلى أحدكم فأحدا. وليمسك على عنفه ثم ينصره والحديث صحيح قال حدثنا حمرة بن وحيها قال حدثنا عبد الله بن راه قال حدثنا عمر بن قيس عن جام بن عروة عن أبيه عن عيشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه في هذا الحديث بيان أن ما أحدث في صلاته فلينصره سواء في بدايتها أو وسطها أو في نهايتها، ما دام هو في صلاتي قبل أن يسلم التسليمتين، هذا القول الصحيح. من أحدث حدثا من بول نجل أو غائط النجل أو ريح وغيرها من نواجذ الوضوء؟ فعليه أن ينصرف يضع يده على أنفه وينصرف ويستخلف إن أمكنه يستخلف ولهذا تدرك السر في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى لأنهم أعرف بأحكام الصلاة وأحكام الأمور التي تحدث في الصلاة كمثل هذا ولا يجوز له أن يستمر في صلاته بعد أن يعلم حدثه سواء طرأ عليه الحدث وهو في صلاته أو تذكره وتيبقى بأنه كان على حدث وليس على طهاره فلا يجوز له أن يبقى سواء كان إماما او كان مأموما او كان مفردا لا يصح بل يبادر مهما كان الاحوال والظروف فقد يكون مأموما ولا يمكنه ان يخرج فيلغي خلاته ولا يركع ولا يسجد ولا يقوم ولا يقعد مع الكون يلغي خلاته حتى يتحصل على خرج فيخرج واما الامام فكذلك ينفرق وإن أمكنه أن يخرج بادر إلى الطهارة والصلاة وإن عاقه كثرة الصفوف وفراثة الصفوف ويتحاشى أن يقطع على الناس صفوفه فعليه أن يكف يستخلف ويكف حتى يتحصل على فرج ثم يخرج فيتوبى ويفسن وضوءه ثم يعيد صلاته. والباب ما جاء في صلاة المجيز جراء جرا. بس جرا. بسم الله وحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما يفعلنا وعليه رحمة الله. باب ما جاء في صوم شعبان والأشهر الحرم. عن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم من السنة شهر كامل إلا شعبان يصل به رمضان. الله. أنا الرجل الذي أتيت طعاما أول فقال فما لأرى جسمك ناحلا قال يا رسول الله ما أتلت طعاما بالنهار ما أتلته إلا بالليل قال من أمرت أن تعذب نفسك قلت يا رسول الله إني أقوى قال سمت شهر الصبر ويوم بعده قلت إني أقوى قال سمت شهر الصبر ويومين بعده قلت إني أقوى قال صوم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده وصوم أشفر الحرم رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وهذا هو هذه الأحاديث فيما يتعلق بصوم التقوع هو صوم يا الترغيب فيه هي نصوص متعددة منها الترغيب في صوم ست من شوال بعد رمضان كما قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كانتها صيام الدهر وجاء الترغيب أيضا في صيام ثلاثة أيام من كل شهر ويفضل أن تكون الأيام البيض ثالث عشر والرابع عشر والثامت عشر وجاء الترغيب في صيام الاثنين والخميس لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنهما يومان تعرض فيهما أعمال العباد فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم لأن النبي صلى الله عليه وسلم شباب إلى كل فضيلة ومنها صيام يوم عاشوراء والتاسع أيضا ومنها صيام يوم عرفة ومنها صيام الأشهر الحرم الاكتار من صيام الأشهر الحرم ومنها عشر ذي ومنها صيام شهر شعبان اشتبشارا بشهر رمضان وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكترا يصوم أكثر وأبلغها وحدها صيام يوم وفطر يوم بقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلى الله داود كان يصوم يوما ويفطر يوما إلا في الأيام التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها فإنه لا يجوز لأحد أن يصومها كيومي العيد وإيام التشريق هذه جاء النهي أنصيامها ويوم عرفة لمن كان وما ومع ذلك فباب الصوم مفتوح وأجره عظيم ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله النار عن وجهه سبعين خريفاً يوما واحد نعم باب الحك على صوم الاثنين والخميس عن عجشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس رواه الخمسة إلا أبعد أغود لكنه له من رواية أسامة بن زيل وعن نبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعرض الأعمال كل اثنين وخميس ووحب أن يعرض عملي ونصائم رواه أحمد والتغمي هذا الحديث فيه الترغيب في صوم الاثنين والخميس مع بيان العلة علة الحكم وهي أن أعمال العباد يؤرض يوم الاثنين والخميس فعندما تؤوض الأعمال والعبد متلبس بعبادة طاعة لله ورغبة في ما عنده من الأجر والفضل يرحمه الله تبارك وتعالى فيقيل أثره ويغاف متبسه ويكفر سيئاته لأنه ما صام إلا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة فحقيقة هذا أمر نغفل عنه كثيرا أرض الأعمال في الأسبوع على الله عز وجل مرتين أعمال كل مكلف من ذكر وأنت فهذه نغفل ولا نحسب لها الحساب نعم نصلي ويوم الصيام نصوم لكن ما نشعر بشعور أرض الأعمال أن يعد إعدادا أفضل وأعظم وأكثر مع الندم على ما فات ومع الخوف من الأرض كيف تكون نتيجته ونهايته عند الله تبارك وتعالى لهذا ينبغي الاستجداء جميع أيام الأسبوع. حتى إذا أتى هذا اليوم يوم الاثنين قد قدم الأبد رصيدا عند الله مصالح صالح الأمل ووقع نفسه من النار من زلبات اللسان وكشف الجوارح من الشر وهكذا يوم الخميس وفي هذا تنبيه عظيم للأمة أن يراكب الله تبارك وتعالى وأن يحسبوا حساب أرض الأعمال الله فينظر الله في حسنها وسيئها فأقوبى لمن عرض عمله على الله وذب أسلف صالحا وعرض عمله وهو متلبس بعمل صالح فالله أز وجل أرحم بعباده الذين يأتون بأسباب الرحمة من الوالدة بولدها. وعن أبي أتاد النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم منرت فيه عليه فيه ربه أحمد ومسلم يعني أن له فضل أن يوم الاثنين له فضل وهذه العلة الثانية في صيام يوم الاثنين بأنه تعرض فيه الأعمال. وأنه يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وولادة النبي عليه الصلاة والسلام رحمة لهذه الأمة لأن الله بعثه إليها وأوحي إليه فيه ونزول الوحي من أعظم النعم التي أنعم الله بها على هذه الأمة لولا نزول الوحي من الله عز وجل ما أبصرت الأمة حق الله عليها ولا عرفت مراد الله منها ولكن جاء الوحي تبصير وتذكير وتعليم وتوجيه للأمة افعلوا كذا وتركوا كذا وبيان للحلال وبيان للحرام وبيان حكم الحلال وحكم الحرام وترغيب وترهيب وتبشير وإنذار كل ذلك من موضوعات الوحي الذي أنزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبلغ في 23 سنة حتى اكتمل الوحي من كتاب سنة فصار الدنيا مشركة بهذا الوحي وقبل الوحي ظلام بجهلها وجاهليتها وشركياتها وبدعها وضلالها فالحمد لله الذي أنار طريق الوصول إليه بدأسة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته الباقية بين أظهر الأمة نور لالا إلا من أعرض عنها والسبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير دنيا الطراب وآثرها على الآخرة وأعمالها فهذا هو الخاسر على بصيرة بعدما جاء الوحي يحذر ويندر من الركون إلى الدنيا وترك أمر الآخرة وقد لا يترك الإنسان أمر الآخرة تركاً ناهراً بل يكون شاركا لها بجهله، ولو كان يؤذل بعد بعض الفرائض. لكنه جاهل، ما تعلم ما تعلم فرضا التوسيد، ولا تعلم ما يناقض التوسيد، ولا تعلم كيفية الطهارة وكيفية الصلاة. أفسر لأنه يجري في دنيا ينافس في الجمع في جمع دنيا ولو صلى مع الناس أو فعل مع الناس بدون علم بل على جهل فالأعمال لا تقبل إلا بعلم شرعي يطبق العلم الشرعي تطبيق عملي والجهل ضلال وظلم للنفس لذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فلا تكونن من الجاهلين وقال موسى أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين وقال الله لنوح إني أحبك أن تكون من الجاهلين فالجهل شر وسببه البعد عن مجالس العلم والعلماء والجري في دنيا التراب لجمع حطامها الذي يخرج منه الإنسان ويخلفه لغيره وهو مسؤول عنه عن تضييع فرائض الله وجهله بها مسؤول أمام الله عز وجل فرب, فرب مصلي ليس له من صلاته شيء لماذا لأنه ضيع طهارتها ضيع شروطها ضيع أركانها وصلى والدليل على ذلك صلاة المشي في صلاته الذي جاء وصلى ما أحسن ما أحسن رفعه ولا تجودها ولا القيام فيها ولا القعود وأتى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي هو وهو يراه يصلي ولكنه ما أحسن الصلاة قال له إنك لم تصلي فالثاني والثالث قال والذي بعثك بالحق لا أرسن غيرها فعلمني صارك لأعراب ذكي قال فعلمني طلب التفقف في الدين فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم في رفعة واحدة قال له إذا كنت إلى صلاتك فتوضأ كما أمرك الله بدأ بالطهارة لأنها شرط من شروط صحة الصلاة فإن لم تتح الطهارة فلا صلاة ووضأ كما أمرك الله ثم كبر تكبيرة الإحرام التي هي ركن أيضا بصيغتها الصحيحة الله أكبر ثم قرأ ما تيستر معك من القرآن وفي رواية بفاتحة الكتاب هذه السورة الأعظم التي هي أعظم سورة في القرآن وهي التي أوجب الله تعلمها تقرأ قراءة صحيحة بخلاف قراءة من لم يقرأ على معلم فتجد لحنه لحن يحير المعاني لأنه لا يفهم المعنى ولا يفهم الفروض ما جلس إلى معلم مجرد تقليد وإن صلى وراء الإمام لا يتدبر قراءة الإمام قلبه غافل شاه ولاهي فما يطلع بنتيجة ثم اركع قال له ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم فعل ذلك في صلاتك كلها فعلمه في رفعة واحدة كيف يطل ومن علم صلاته في رفعة واحدة بعد الطهارة الكاملة علم الصلاة كلها فريضة ونافلة فالمجزود بارك الله فيكم لابد من بدل الجهد في التعلم والتفكه ولا يكفي الوقت الكثير يقول يكفيني هذا إذا عرفت مسألة من مسائل العلم أبتنتها بقيت عليك مسائل من مسائل العلم أنت في حاجتها دائما أبدا لذا ليس لطلب العلم منتهى ولا يبلغ الإنسان الغاية في الطلب ولو عاش مئات السنين لكن على قول النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا وأبشروا فمت أنت طالب للعلم بالمذاكرة وبالقراءة في المكتب المنزلية وفي التعلم في مجالس العلم وحلقاته وفي الوسائل الأخرى التي في هذا الزمن النافعة كشماع الكلمات الوعظية والأجود والأشئلة فنور على الدرب مثلا وفتاوى العلماء التي لها برامج متعددة هذه من الوسائد يعني ما كل الناس استطيع نئة الحلقة حلقة العلم فلا يفوت لكن حلقات العلم ليس لها نظير هي عن غيرها وغيرها لا عن عنها فقد تشمع الكلام بواسطة الوسيلة لكن لا تفهم معنا وتسمع الكلام من المعلم والمدرس وتسأل عن معناه يا أشكر تسأل ما معنى كذا ما هو الدليل ونحو ذلك هذا لو علم الناس حاجتهم إلى حلقات العلم ما تركت حلقات العلم أبدا في أي مسجد من المساجد وفي أي دور من دور العلم حتى يكون الناس على بصيرة في أمر دينه فالجهل شر والعلم نور نعم داب قراءة إفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابرا أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم متفق عليه والبخاري في رواية أن يفرد بصومه وان ابي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه ان وقبله يوم او بعده يوم لا تجمع الا الناس معه. فلمّا خرج وجلس على المنبر دعا بإناء من ماء فشرب وهو على المنبر والناس ينظرون يريد يريد كلها فيها النهي عن تخصيص يوم الجمعة بقيام او ليلتها بقيام لان يوم الجمعة يوم عيد عيد الاسبوع ففيه الاكل والشرب الا من صام يوما قبله او يوما بعده ذهب التخصيص ما بقي تخصيص يوم الجمعة الذي الذي ينصب عليه النهي وهو تخصص اليوم بقيام يوم الجمعة حتى لا يعتقد بأنه لصومه من الأجر لأن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخص بالقيام وأن تخص الليل بقيام إلا إذا كان للإنسان صوم يصومه وينتهي بيوم الجمعة فلا حرج كأن يكون يصوم ثلاثة أيام من كل شهر فبدأها بالأربعة والخميسة الجمعة لا حرج لا ينهى عنه ولا يلزم بصيام يوم بعده لأنه صام قبله وهكذا يوم السبت فيه خلاف فعندما صح عنده هذا الحديث فالنهي يشمله لا يصام بمفرده ومن رأى يعني من ثبت عنده ضعف الحديث رأى بأنه لا مانع من صيام يوم السبت ولو لم يصم يوما قبله أو يوما بعده وإن كان يوم الجمعة له فضله الذي جاء جاءت به النصوص لأن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله وهو قائم صلي إلا عطاه الله عز وجل مساء وأن يوم الجمعة من وتسل من قسل وغسل وابتكر وابتكر ثم دل من الإمام وأنصت كان له مغفر به ما بين الجمعتين وزيادة الثلاثة أيام وغيرها من الفضائل لوم الجمعة وفيه تقوم الساعة وفيه خلق آدم فنه فضل، لكن لا يجوز تخصص لوم بصيام ولا ليلة الجمعة بقيم والوقوف مع نصوص الشر أمراً ونهياً وتحليلاً وتحريما وهذا هو الإسلام أي الاستسلام للنصوص وما فيها من الأحكام كالباب. <تصفيق> الباب الباب انتهى الباب هذا الله إليكم يقول السائل ما قولكم في تلمة والعون التي هي منتصرة في بعض قرى تهامة عشيرة هو يريد بها العامه يريدون بها العون لكم يريدون بها الدعاء عندما يقول والعون أي العون لكم يريدون بها الدعاء لكنها لغة آمية واللغة الفصحى الصحيحة أن يقول أعانكم الله على طاعته أعانكم الله وصدقكم الله ونحو ذلك أما كلمة الحون هذه لغة آمية لكن المقصود منها أعانكم الله دعاء لهم فالعدول عنها إلى الكلمة التي لها معنى صريح أعانكم الله هذا هو الواجب فكام من كلمات عاميا بغاء بالصحف نعم. يقول الشيخ يقال انه صنن في الجاهلية العون م? يقول الشيخ عليك ان كلمة العون صنن في الجاهلية المعروف ان صباحا و ان هذا كان في الجاهلية واما هم العون الجاهزية يطلقونها على من فعل جريمة ومن فعل منكر لكن المسلم إذا قال العون لك يا فلان أي أطلب لك العون من الله فهي من حيث المعنى سليمة لكن من حيث النفر يعدل عنهم إذا أعانكم الله ونحونا يقول <سؤال> السائل رجل أكذا لحم الإبل ثم ذهب ليخلي فتذكر في نفس الصلاة هل يقطع الصلاة أم لا؟ نعم يبطع الصلاة لأن نحمى الإبل نادر للرضو ويتوضأ ويعيد صلاته. أحسن الله إليكم يقول السائل إذا أحدث الخطيب أثناء القطبة هل يقطع القطبة ويذهب لتوضأ ماذا؟ يكمل قطبته لأنه لا يشترك لها الطهارة ولكن لا يصلي بالناس إلا بعد أن يتطهر يقول السائل جرت شخص في المسجد من صلاة المهرج إلى صلاة العشاء وقبل الإقامة شك في وضوئه هل انتقض أم لا فماذا يتعله الأصل الطهارة له أن يصلي الأصل الطهارة وبطاعها فإذا شك في الطهارة فشكه هذا لا يقتل طهارته أبدا نعم يقول السائل ما الفرق بين الحديث النبوي والحديث القدسي جزاة الله خيراك الأحادث القدسية تروى عن الله تبارك وتعالى فلها منزلة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي وقد يكون الحديث القدسي ويسمى الحديث الإلهي قد يكون لسمه من الله تبارك وتعالى وقد يكون لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه سنده مستصل إلى الله تبارك وتعالى فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى كذا وكذا حديث قدسي رفيع والأحاديث التي دون الأحاديث القدسية من متواتر وأحد لها فضلها وقدرها والعبرة بما صح فأما المتواتر فلا شك في صحته، وأما الآحاد فهو الذي يبحث عن شنبه ومثل فما صح من الآحاد من مشهور عزيز وفرد عمل به في العقيدة والشريعة وما لم يصح فلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا البحث له رجاله الذين فتح الله عليهم وميزوا الصحيح من الضعيف يقول السائل في بلاده يصومون في نس شعبان ويقصونه وفي ذلك اليوم في الصباح يعطون الأقصال بعض المبالغ المالية في كل البيوت وعند الصباح المغرب يوزعون الولايم ويقولون أنها عن روح الأموات فهل هذا أجوز هذا من البدع هذا اللي يسموه اليوم الخامس عشر من شعبان والعناية بالعبادة في ليلته وتبادل الهدايا والزاد هذا من البدع التي لم تثبت عن النجل صلى الله عليه وسلم بدعوة بأن هذه هي الليلة المباركة فلا يجوز فعل ذلك أبداً عندما ضربت العلاق اجتمعت جماعة وقالت سنصوم يوم الاثنين كلنا وصلوا اشرب الدعاء على الامريكان ووزعوا الاعلانات على هذا الفعل لكي يتبعهم الناس على فعلهم فهل هذا بدعا؟ هذا من جلة العلم الدعاء العلم بدون علم ومثل هذه النوازل ما يتصرف فيها طلبة العلم الصغار بما يشاءون وإنما ينتظر طلبة العلم العُقَلة ينتظرون العلماء الكبار. ماذا يصنعون وكيف يتصرفون؟ هذا العمل ليس له أصل. تقول السائل ما فكم مشاهدة المصوبة عبر الكمبيوتر؟ سواء من يقول ما هيكون مشاهدة المخطوبة عبر سواء مباشرة أو عبر إرسال صور هذا ليس من الوسائل التي تندرج تحت الحديث الذي فيه الإذن للقائد أن ينظر إلى مخطوبته. لأن هذه الوسائل التي تنشر يشاهدها الناس على اختلاف عجناسهم وأنواعهم وقد يطلبها من لا يريد المخطوبة صادقا والمرأة ليست سلعة من السلع تعرض بهذا الشكل وإنما لها كرامتها فمن أراد أن يختم امرأة فعليه أن ينظر إليها نظرا طبيعيا أما تبعث بصورتها أو ترسم ترسم صورتها بواسطة الوجائل فهذا أمر محدث فالمبسود إما أن يتشنى له فينظر إليها ولو بدون إذن وليها أو إذنها ثانيا يطلب النظر إليها بواسطه ولي أمرها له ذلك ثالثا يرسل امرأة ممن يتكو فيهن لتصفها له وتنقل له الخبر فإن أعجبته مضى وإن لم تعجبه فرق وما ما يفعله أهل الغرب فلا يجوز تجليدهم الله وليكم يقول السائل ما فكم رفع الباب في التشهد هل يحرك على طريقة رفع وقف أم يكون ثابتا؟ الأمر في هذا واضح إن أشار بها وإن حركها الأمر فيها واضح لا يخطأ من حركه ولا من أوقفها مشيرا بها إلى الوحدانية. وأيضا هي في مواطن في مواطن عند الدعاء يشار بها عند الدعاء ويتحرك عند الدعاء وأما عند الشهادتين فلا أعرف في ذلك نص عند الشهادتين يعني لا ترطع عند الشهادتين ولكن عند الدعاء بماورا في, في بعض الضوايات لا يحرك يدعو بها ما. السؤال الأخير إذا كان الرجل يصوم يوما ويفطر يوما فوافق يوم صومه يوم جمعة أو صف فهل يفيده بالصوم؟ نعم له جاله ولا ولا محضور عليه صلى الله وسلم على نبينا محمد